السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله <تصفيق> Yeah, بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض فإن خير الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لا ينقطع وفضله لا ينقضي ونعمه لا تنتهي فما أجزل عطاياه ولا أجل نعمه ولا أكثر منه سبحانه وتعالى سبحانه للاله الجواد الكريم يثوم على الحسنة بعشر ألفالها إلى سبع مئة الى إلى أضعاف كثيرة يعطي عباده بلا طلب ويملحه بلا سبب عظم فضله وجل قدره سبحانه وتعالى خزائنه ملأ ويده مبسوطه بالعطاء سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذول الوظهر مما في يده سبحانه وتعالى يتفضل على عباده ويتودد إليهم وهو الغني عنهم نتبغض إليه بالمعاصي ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم للطاعات نتزيد فيها من الحسنات ومع ذلك فلم قلوب الجوارة قامت بواجب الشكر ولم ألسم قام بالواجب الحمد والذكر ومع ذلك يعفو ويغفر ويحلم ويصبر سبحانه من الاله الجبار الكريم ايها الاخوه الاحبه بعد ايام قلاء يغمر المؤمنين سحابه من سحائب رحمته سبحانه وتعالى تنطر على القلوب غيثا نظيفا وسيدا نافعا بطلب دعائها اضرالها وتظهرها من اوساخها بعد ايام القلاء تهم علينا ايام العشر ولا هي قد اقبلت وهي لا تريد الا من يريدها ولا تبتغي الا من يطلب مدها هذه هي ايام العشر قد اقبلت وفاحت الجور نسيمها وطاف بالقلوب خيراتها فاستبشروا عباد الله في هذه الأيام المباركات وسب الله عز وجل بفران السيئات والعفو عن الزمات أيها الاخوه الأحبة ولنا مع هذه العشر وقفات وأول هذه الوقفات أن نشكر الله عز وجل نعم نشكره سبحانه وتعالى على هذه المواسم التي يحيي بها موات القلوب ويبعثها من وقباتها ويقبها من غفلاتها وكباتها نشكره سبحانه وتعالى وهو أهل للشكر والذكر والمؤمن ينبغي ان يكون شاكرا لله عز وجل ذاكرا فالشكر والذكر عليهما مدار الدين وانت تقول في كل ركعه اياك نعبد واياك نستعين فالعباده شكر لله عز وجل وذكر والاستعانه شكر لله عز وجل وذكر وكان قوله تبارك وتعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لي اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فلم يأمر الله عز وجل عباده بشيء يتاثر هذه النعمه نعمه بعثت النبي صلى الله عليه وسلم الا بالذكر والشكر واعلم يا عبد الله انه كلما عظمت النعمه عظم واجب الشكر واذا كانت هذه النعمه تتعلق بغفران السيئات ورفع الدرجات كان على العبد واجب أعظم في شكرها ولذلك كان ثلاثنا الصالح إضوان الله عليهم وعظمون هذه العشر كانوا يعظمون هذه العشر قال أبو عثمان النهدي كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الاواخر من رمضان والعشر الاول من ذي الحجه والعشر الاول من المحرم وروى الدار منذ سنده عن سعيد بن جريش انه كان يجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما حتى لا يكاد يقدر عليه وكانت تعجبهم عبادة فيها ويقول لا تجسئوا سروجكم في هذه الليالي هكذا كان السلف يقولون بواجب شكر هذه النعمة في هذه الايام المباركات ثم بعد ذلك يا عبد الله ينبغي أن تعزم عزما أكيدا على اغتنم هذه الايام وتلك الليالي بل هذه الساعات فما أسرع تفلت مواسم الطاعات فانها تاتي وتنقضي سريعا فالكيس من اغتنم هذه الساعات وتقرب الى الله عز وجل بأحسن الطاعات والاعمال والخيرات ايها الاخوه الاحبه وبين هذه الايام لابد ان نقدم توبه نصوحا الى الله عز وجل نعم فان التوبه وظيفه العمر لا تنتهي ابدا فهي اول منازل السائرين واوسطها وآخرها قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ينبغي علينا في هذه الأيام أن نعزم على فتح صفحة جديدة مع الايام العشر نتحلل من المظالم ونردها إلى أهلها نطاقر انفسنا ندما على ما سلك منا من الذنوب والتقصير في جنب الله تبارك وتعالى ينبغي علينا ان نعزم على توبه نلت بها ما كان منا من ذنوب وخطايا وآثام. فان العبد اذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كذلك إخوة الأحبة نعزم عزما اكيدا على عمارة هذه الأيام بطاعة الله تبارك وتعالى نعزم على فتنة في هذه الأيام العشر نعم نختم القرآن ولو مرة في أيام العشر فإن هذه الأيام العمل الصالح فيها لا يعدله عمل في غيرها قال ابن عباس رضي الله علينا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من بعد الأيام قال وللجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع فلم يرجع بشيء من ذلك الا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع بذلك من شيء فالعمل المفضول في الزمان الفاضل يساوي أو يفوق العمل الفاضل في غيرها وأنت في هذه الأيام لو قتمت القرآن ختمة واحده يكتب لك باذن الله تبارك وتعالى ثلاثة ملايين حسنة وانتين ستة وثلاثين ألف ومية وسبعة ذلك بالرضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله من قرأ حرفا من كتاب الله خُتِب له به حسنه والحسنه بعشر أمثالها لا أقول الف هام من حرف ولكن الف حرف ولا من حرف ولا من حرف فما ذلك يا عبد الله اذا كانت هذه الخطله في هذه الايام المباركات وقد ذكر كثير من السلف ان العمل فيها يضاعف بل قال بعضهم ان العمل فيها يعدل عمل سنه وهذه الاقوال تتمشى مع قواعد الشريعه فان العمل يفضل بفضل الزمان والمكان والعالم فانت تعلم يا عبد الله ان الصلاه في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وما ذلك إلا لفضل المكان وأنت تعلم ذلك فضل العمل وقيام الليل في رمضان وخاصة في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وما ذلك إلا لفضل الزمان فما انك تحفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اخذ أحد ذهبا لا بلغ مد احدهم ولا نصيحه وما ذلك الا لفضل العمال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعزم يا عبد الله عزما اكيما على فتنه في هذه العشر إنها لم تاخذ منك الا ساعة في اليوم ولو فرقت هذه الساعه على قلوب الصلاه لما وجدت لها اثرا لو انك جلست قبل كل صلاه ست دقائق قرات فيهم شيئا من القران لأتمنت قراءه ثلاثه اجزاء وكتب لك عظيم الاجر ورفعت درجاتك عند الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء فلا تتعلم بضيق الوقت ولكن جاهد نفسك في هذه الايام لا تتعلم بعملك وبيتك فهذه ايام تاتي وتنقضي والكيس من اغتنمها يجدها في ميزان حسناته يوما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كذلك يا عبد الله عليك ان ترسم لنفسك خطه في هذه الايام في كل يوم من ايام العشر تبدأ يومك بصلاة الفجر في جماعة وتذكر الى بيت من بيوت الله تجلس تنتظر الصلاة وتصبح الله عز وجل وتحمده فاذا قدمت قبل الاذان وبدت مع المؤذن اذانه ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء، فقولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سالوا الله لي الوسيله فانها درجه لا تنبغي الا لرجل فارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيله حلت له الشفاعه تجلس وترد الأذان وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسال الله تبارك وتعالى له الوسيله فيصلي الله عليك بصلاتك على نبيه عشرا وتحل لك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا انقضت الصلاه فلا تبادر بالانصراف بل اجلس وسبح وحمد وكبر حتى لا يفوتك خير عظيم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل البثور بالدرجات العلى. والنعيم الغيبي قال وماذا قال يصلون كما نصلي قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويؤتون ولا نعطي فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا اذا امنتم أبرقت من سبقكم وصدقت من يأتي بعدكم ولا يلحق أحد بكم إلا من عمل مثل عملكم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين دمر كل صلاة فهل علمت أيها المغدون يا من تسارع الى الانصراف بعد تسليم الايمان قبل ان تذكر الله عز وجل ظهر كل صلاه ثم بعد ذلك يا عبد الله احتسب هذه الدقائق احتسبها عند الله عز وجل وافعل كما كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم اذ كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس حسناه ثم ان شئت فصلوا ركعتين وان شئت فانطلق الى بيتك وصل الضحى في افضل اوقاتها حين ترند الخصال حينما تشتد الشمس فهذا افضل اوقاتها ثم عليك يا عبد الله بالذكر في مجلسك وفي طريقك في بيتك وعلى سريرك فهذه ايام ذكر قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام المعلومات فهذه ايام ايام ذكر لله عز وجل وافضل الذكر واحبه الى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام الى الله عز وجل واحبه اليه اربع كلمات لا يضرك بأي حين بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم عليك يا عبد الله أن تكثر من الاذكار في هذه الايام لا سيما هذه الاذكار الموظفه اذكار الصباح والمساء إن كنت لا تحفظها فاستعن بك صغير وردد هذه الأذكار في الصباح والمساء حتى فعلنا أجر هذه العشر. قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب إكثار من الأذكار في هذه الأيام. يستحب الإكثار من الأذكار في هذه الأيام. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا احب اليه من العمل فيه من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتسبيح والتهويل قال والتكبير وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم فإن عملت بتصحيحه كان لك بإذن الله تبارك وتعالى الاجر كذلك لا تنسى أن تكبر الله عز وجل في هذه الأيام ففي صحيح البخاري ورواه تعليقا أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكذلك رؤيا عن صعيد ومجاهد وابن ابي ليله انهم كانوا يقولون في هذه الايام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وقال ميمون ادركت من يكبرون في هذه الايام وكنت اشبهه بالامواج ثم يقول ان الناس نقصوا وقصروا في تركهم التكبير في هذه الايام تحرص على أن تكبر الله عز وجل في هذه الأيام المباركات ثم حافظ على صلاة الجماعة حتى تخرج من هذه الأيام وقد تعودت على نزول جماعة المسلمين في صلاتهم وأنت تعلم فضل صلاة الجماعة وأنها تزيد على صلاة الحب بخمس أو بسبع وعشرين درجة فإنك إذا خرجت من بيتك متغدئا لا تخرج إلا إلى الصلاة ولا ينهزك إلا الصلاة فإنك لا ترفع خطوة إلا كتب لك بها حسنة ومحيت عنك سيئة فإذا دخلت النزد وجلست فإلا الملائكه تصلي عليك لا لم تحدث لا لم تؤذي تصلي عليك ملائكه الله عز وجل كذلك يا عبد الله في هذه الأيام المباركات لا تنسى أن تتصدق بشيء من ذلك فان الصدقة تدفع الفتيئة والصدقه قد تكون صله كذلك وقربه إذا كانت لارحامك فازل على صدقه في هذه الايام ولا تنس كذلك حجه من قيام الليل فان الامام الشافعي رحمه الله كان يستحب قيام الليل في هذه الايام ولكن لا يشرع قيامها في جماعة وإنما يشرع قيامها من وحده فإن اقتل أحد به دون اتفاق فلا دأس بذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم ساله سأله بعض أصحابه مسألة قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثره السجد فإذا أردت أن تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في دار النعيم في جنات في البرس فأعني نفسك على ذلك بكثرة السجود بالليل واللهاب فالفرات خير يوضوع وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنك لن تسبب لله سجده إلا رفعك الله بها درجة لن تسبب لله سجده إلا رفعك الله بها درجة كذلك أكثر من صلاه نافله بالنهار صلوا الضحى ثمان ركعات كنت تصليها ركعتين متجد والله يضاعف لمن يشاء تقول قول هذا واستغفر الله لي ولك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قطوة الاحبه من الأعمال الصالحة في أيام العشر صيام تسع الحجه قال ابن حجر رحمه الله لو لم يكن في صيامها إلا حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن لكان ذلك كافيا في استحباب صيامها وقال الامام النووي رحمه الله لا يكره صيام هذه الايام بل يستحب استحبابا شديدا واما ما ورد بخصوصها فقد روى النسائي وغيره عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة من ذي الحجه او تقول يصوم تسعة ذي الحجه وثلاثه ايام كل شهر صلى الله عليه وسلم وقد روي كذلك انه كان يصوم العشر والمراد بهذه الروايه التسعه فان اليوم العاشر يحرم للصوم لانه يوم النحر وخبره الامام مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط وفي روايه يا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط ان الروايه الاولى فلا تعارض بينها وبين ما تقدم ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة الحجه لانه يقال ان كل واحده من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم روت ما رات فعائشه لم تره صلى الله عليه وسلم صائما تسع ذي الحجه كامله فقالت لم اره صائما العشر قط وقد يكون معنى كلامها انه لم يصنها كامله وانما صان منها اياما واما بعض ازواجه فراى منه صلى الله عليه وسلم انه يصوم التسع فاخبرت بما رات اما على الروايه الثانيه صائما في العشر قط فهذه فيها اشكال وقد جمع العلماء بين الروايتين اي قول بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعه ذي الحجه وقول عائشه رضي الله عنها ما رايته صائما في العشر قط بعده ارض من الجنه الوجه الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يصن لعارض من سفر او مرض وهذا قاله النووي وهو بعيد والقول الثاني انه صلى الله عليه وسلم كان يترك صيامها خشية أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يترك العمل وهو أحب إليه أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما ترك صلاة القيامة في جمعا والوجه الثالث من أوجه بالجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يترك صيام هذه العشر لانشغاله بأعمال أخرى أفضل من الصلاة والوجه الراجع قالوا إن حديث عائشة رضي الله عنها نافي والحديث الآخر مثبت والقاعدة ان المثبت يقدم على النافي وان الذي يثبت عنده زياده علم على كل حال اخوه الاحبه لو لم يرد كما قال ابن حزر لو لم يرد شيء بخصوص صيام هذه الايام فانه يكفينا عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر ولا شك أن الصوم يدخل في عموم العمل الصالح لا شك في ذلك أن الصوم يدخل في عمور العمل الصالح فإن أصلت لقوله صلى الله عليه وسلم فإنك أتيت بالسنه فإن الحجة أقوى في قوله صلى الله عليه وسلم من فعله كما قرر ذلك أهل العلم كذلك اخوات الاحب من الاعمال الصالحه في ايام العشر لمن كان قادرا الاقتيه ان يضحي بشيء من الانعام فانه لا يلزمه غيرها في الاقتيه والانعام الثمانيه هي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه من الضان اثنين ومن المعن اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فهي المعز والضأل والبقر والإبل والبقر يدخل فيه الجاموس ويكفي عن الرجل وعن أهل بيته ابحية واحدة ولو ضح بشاة واحدة أجزأه ذلك، ولو اشترك مع غيره في سبع بقرة فإنه يجزئه ذلك. ولكن الشام افضل من السبع كما قال أهل العلم ويستحب أن يضحي بالسمين منها أي بما يكون فيه لحب وبما يكون أنفع للناس ويصند أن يشهد ذبحها وأن يباشر ذلك بنفسه إن استطاع فإن لم يستطع واتلى غيره ولا تجزئ الاضحيه الا بالمسن من هذه الانعام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضعف والمسن من البقر والجلوس وما اتم سنتين وشرعت الثالثه والمسن من الابن ما اتم خمس سنوات والمسن من المعز ما اتم سنه وأن الجذع من الضار فهي ما لها ستة اشهر على الصحيح من اقوال اهل العلم ويجزئ الجذع من الضار حتى وان وجدت المسنه باجماع العلماء فقال وسلم الله عليه وسلم الا ان تجد جزعا لا تذبح الا مسنه الا ان يعصر عليكم فتذبح جزعا قال المسنه في الذبح مستحب وليست واجبه بالاجماع كذلك يشرع ان تهدي احبابك وان تاكل من اضحيتك ويجوز لك ان تدخر منها ولا يحل لك ان تبيع شيئا من جلدها او لحمها او ان تعطي الجازر اجره منها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما لا يجوز التضحيه بالنعيم منه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث فالعوراء والعرجاء والهزيله والكثيره لا يحب ولا يصح التضحيه بها وانما تكون لحما لصاحبها فذلك الذبح لا يحل الا بعد الصلاه اما اذا ذبح قبل الصلاه فانه يكون صدقه يتصدق بها صاحبه ايها الاخوه الاحبه اغتنموا هذه الايام المباركات وحاسبوا انفسكم في الخلوات واستعدوا يوم شديد حره استعدوا بالصلاه والصيام وجاهدوا انفسكم على طاعه الله عز وجل فإن لا بد من انتهاء العنف فعجبا لمن كان الموت مصيره والقبر مورده ومع ذلك يلهو ويلعب ويمرح ويتغنى عجبا لمن علم انه لا بد ان يرحل عن هذه الدنيا ثم هو يضيع ايامه سدى وعبثا وهو يعلم أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى فيسأل عن عمره فيما أقناه وعن شبابه كذلك فيما أقناه أيها الإخوة الأحبة هذه أيام يتسابق فيها المتسابقون فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم واعزموا على عمارتها بألوان الطاعات قبل ان يندم بعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرعتنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها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 اللهم إله له بالبطانة الصالحة التي تؤمنه على الخير وتؤمن عليه واصرف عنه البطانة السيئة واصرف عنه البطانة السيئة واصرف عنه البطانة السيئة لمن ليس المتصالحين من المسلمين في كل مكان لمن ليس المتصالحين من المسلمين في كل مكان اللهم احقننا أهل يا رب العالمين اللهم تولى امرهم يا ارحم الراحمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نور الله أكبر